إِلاا مَا شَ اللهَّهُ إِهُ يَععلممُ الجَهْرَ وَمَا يَفْفى وَن يَسِرُكَ لِ يصرَ فَذَكرِر إِ فَعَاتِ الذِكرَ سََذكَّرُ مَ يفْشَ وَيتَجَبُهَا الأشْخَ الذي يَصلْلًَاَّ يَرَكُدَرَ ثمَُّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيا